التصوف لا بد من فصل خاص عن التصوف بين فصول الكلام على الفكره الالهيه لانه ينفرد بتفسيرات في هذا الموضوع لا تتواتر في العقائد العامه ولا تشبه المذاهب العقليه التي يذهب اليها الفلاسفه وهو ملكه فرديه يستعد لها بعض الاحاد ولا تشيع في الجماعات وقد يكون شخص في العبقريه الدينيه اذا بلغت مرتبه التاصل والابتكار ويبلغ ويقال ان هذه العبقريه هي نوع من التسامي بالغريزه النوعيه او الجنسيه لكثره ما يرد في اقوال المتصوفه من عبارات الغزل وكنايات الوجد والشوق والهيام فهم في الواقع يكثرون من هذه العبارات والكنايات ويتكلمون في الوصل والهجر والشوق والدلال كما يتكلم العشاق في قصائد الغزل والمناجاة فيقول الحلاج مثلا يا اهل الاسلام انقذوني فليس يتركني ونفسي فانس بها وليس ياخذني من نفسي استريح منها وهذا دلال لا اطيقه وتقول رابعه العدويه احبك حبين حب الهوى وحب لانك اهل لذاك ويبرز هذا المعنى كل البروز حيث يقول ابن عربي في حلم رااه رايت ليله اني نكحت نجوم السماء كلها فما بقي منها نجم الا نكحته لذة عظيمه روحانيه ثم لما اكملت لكاح النجوم وعقيت الحروف فدكحتها وعرضت رؤياي هذه على من عرضها على رجل عارف بالرؤيا بصير بها فقال صاحب هذه الرؤيا يفتح له من العلوم العلويه وعلوم الاسرار وخواص الكواكب ما لا يكون لاحد من اهل زمانه فهذا واشباهه كثير من اقوال اهل التصوف الذين امتازوا بالعبقريه الدينيه هذا الامتياز ولكنهم لا ينفيدون بهذه الحاله بين اصحاب العبقريات فإنما يصدق عليهم يصدق على عباقرة الفن وعباقرة الحرب وعباقرة المعرفة على التعميم فما من أحد من أصحاب هذه العبقريات إلا لوحظ في تكوين مزاج اختلاف قوي يمص الغريزة النوعية أقوى مساس فمنهم من يفرط فيها ومنهم من يهملها ومنهم من يصاب بالعكم ومن يولد له أولاد يموتون في الطفولة أو يولد له الإناث دون الذكور ومنهم من يرتبط وحيه الفني بعاطفة من عواطف الحب يشغله في الحقيقه والخيال فاذا قلنا ان العبقريه كلها نور من التساهم بالغريزه النوعيه بقي ان نعرف دواعي التمييز بين عبقريه المتصوف وعبقريه الفنان وعبقريه العالم وعبقريه القائد الفاتح والسياسي القدير وانما نذكر الواقع فنفهم الحقيقه في هذا الامر على وجهه المستقيم والواقع من جهته هو ان العبقريه يقظه وتنبّه وان الغريزه النوعيه عميقه القرار في تركيب كل بنيه حيه فلا تتيقظ النفس في أعماقها إلا تنبهت معها تلك الغريزة ورزت بتعبيراتها على نحو من الأنحاء والواقع من جهة أخرى أن العبقرية خدمة للنوع كله من جانب الخلق العقلي أو الروحاني لا من جانب الخلق الحيواني أو جانب التوليد ولا عجب أن تنازع الغريزة مكانها أو أن تنمو واحدة منها على حساب الأخرى ولا عجب أن تتلاقيا على حال من الأحوال وكلتاهما مرهونة مرهونة دائما بالتجديد والدوام في نوع الانسان فالتسامي بالغريزه النوعيه لا يفسر لنا التصوف او العبقريه الدينيه ولا يفسر لنا البراعه الحربيه او القدره على نظم الشعر ونحت التماثيل وتنسيق الالحان وكشف القوانين العلميه او الرياضيه والا لكانت كل هذه العبقريات سواء في المعدن والقدره ولنب يكون هناك فرق بين الشاعر والفاتح والرياضي والموسيقار وليس ذلك بتفسير وتوضيح بل هو الابهام كل الابهام انما التصوف او العبقريه الدينيه قدره على الشعور بحقائق الدين والعباده وكجميع العبقريات خلق يتطلب الراحه بالتعبير عن نفسه والتوفيق بين النقائض التي تعتريه والشكوك التي تساور الضمير فيما يجب عليه وقد اصاب الغزالي حين سمى هذه العبقريه بالذوق والسلوك ولا نحسب اننا نختار في وصف قلق النفس ولا وزعها الى التصوف كلامه هو أصدق من كلامه في التعبير عن هذه الحالة حيث قال في كتابه الموجز من الضلال ثم تفكرت في نيتي في التدريس فإذا هي غير خالصة لوجه الله بل باعثها ومحركها طلب الجاه والبشار السي فتيقنت اني على شفا جرف انهار واني قد اشفيت على النار الا بشتغل بتلاف الاحوال فلم ازل اتفكر فيه مدة وانا بعد على مقام الاختيار صمم العزمه على الخروج من بغداد ومفارقة تلك الأحوال، وأحل العزم يوما، وأقدم فيه رجلا، وأؤخر عنه أخرى، لا تصدق لي رغبة في طلب الآخرة بكرة إلا ويحمل عليها جند الشهوة حملة فيفترها عشية، فصارت شهوات الدنيا تجاذبني بسلاسلها إلى المقام ومنادي الإيمان ينادي، الرحيل الرحيل، فلم يبقى من العمر إلا قليل، وبين يديك السفر الطويل، وجمير ما أنت فيه من العلم والعمل رياء وتخيل، ثم يبود الشيطان ويقول هذه حالة عارضة وإياك أن تطاوعها فإنها سريعة الزوال فلم أزل أتردد بين تجاذب شهوات الدنيا ودواع الآخرة قريبا من ستة أشهر وفي هذا الشهر جاوز الأمر حد الاختيار إلى الاضطرار إذ طفل الله على لساني حتى اعتقل عن التدريس وكنت أجاهد نفسي أن أدرس يوما واحدا تقبيبا لقلوب المختلفين إلي فكان لا ينطق لساني بكلمة ولا استطيعها البتة ثم أورثت هذه العقدة في اللسان حزنا في القلب بطل معه قوه الهضم وقرمط الطعام والشراب فكان لا ينساغ له شربة ولا يهضم له لقمة وتعدى الى ضعف القوى حتى قطع الاطباء سمعهم فلا سبيل الى العلاج الا بان يروح السر من الهم الملم ثم لما احسست بعجزي وسقطي اختياري التجأت الى الله تعالى الالتجاء المضطر الذي لا حيلة له فاجابني الذي يجيب المضطر اذا دعاه وسهل على قلب الاعراض عن الجاه والمال والاهل والولد والاحباب واظهرت عزم الخروج الى مكه وانا اوري في نفسي سفر الشام ففارقت بغداد وفرقت ما كان معي من مال ولم ادخر الا قدر الكفاف وقوت الاطفال ويختلف المخرج من هذه الحيره باختلاف مزاج الصوفي وتكوينه اذا غلب عليه الشعور طلب سلامه النفس بالزهد والتخلي عن العلاقات واستراح الى سكينه التسليم واذا غلب عليه العقل والبحث طلب سلاما النفس من طريق المعرفه التي ترفع القيض وتجمع الخواطر الى وحده يطيب للعقل ان يستقر عليها وهؤلاء هم الذين يقولون مع معروف الخرخي ان التصوف هو معرفه الحقائق الالهيه يكثر فيها اشتغال بالفلسفه وتاويل مذاهبها ولكنهم ينقلونها من الفكر الى الشعور ويحاولون ان يحسوها كاحساس المرء بالكائنات التي يتعلق بها الحب ويشهد عليه الجمال نقول فكره يؤمر بها الصوفيه تنطوي في فكره اصيله شامله لكل ما عداها وتلك هي بطلان الظواهر وقيام الحقيقه فيما وراها فمن قديم الزمن قال الفلاسفه ان هذه الماده المتغيره خداع من الحس وان جوهر الوجود الصادق انما هو العقل السرمدي الذي لا تغير فيه او الروح السرمدي كما يرى بعض الفلاسفه الذين يوحدون العقل والروح وركن التصوف هو الشعور بهذه الحقيقه لا مجرد التفكير فيها السبيل المتصوف الى ذلك هو الاعراض عن هذه الظواهر بزهد فيها والتنصل منها فهي الحجب التي تستر الحقيقه الالهيه عن النفس البشريه وكلها باطل تتكشف عن وهم زائل اذ لا موجود كما قال ابن عربي الا الله ولا يعرف الله الا الله ومنهم من يغلو فيقول بوحده الوجود ويقول ان الله هو جميع هذه الموجودات وانها ليست فيه على سبيل التجزئه والتفرقه ولكنها تكمن فيه كما يكمن الربع والنصف في الواحد فليس هو كله وليس هو منفصلا عنه وليس هو موجودا على التحقيق ولكنه موجود بالاضافه الى وجود الله او ان وجوده هو وجود الفرد بالنسبه الى حقيقه النوع فهو ليس بمعدوم ولكنه لا يزيد تلك الحقيقه ولا ينفصل عنها وليس في الكون قبح أو شر عند هؤلاء المتصوفة إلا بالمقابلة بين بعض الموجودات وبعضها دون الوجود المطلق الذي لا يقبل التعيين والمقابلة ولا توجد الأشياء بالنسبة إليه وجود الانفصال والتخصص والموافقة والنفور كما قال بهاء الدين العامل إن نجاسة الأشياء وتقدرها ليست وصفا ثابتا في أنفسها فإن كل طبيعة متعينة لها ملائمة بالنسبة إلى البعض ومنافرة بالنسبة إلى البعض الآخر ذلك من اثار ما به الاشتراك وما به الاختلاف الواقع من التعيين فايوهما غلب ظهر حكمه من الملاءمه والمنافره والنجاسه الواقعه في بعض الاشياء انما هي بالنسبه الى ما يقابلها من الطبائع التي وقعت بينها اسباب المخالفه فهي لا تثبت لشيء الا بالنسبه الى ما يقابلها لا بالنسبه الى الاطلاق والمطلق فهي وما يقابلها مما سمي نظافه على السويه بالنسبه للمطلق هو المتصوفة في النظر إلى هذه الأشياء فريقان فريق يرى أن الكشف حاضر يتحقق باحتجاب هذه الموجودات الباطلة ومنها معالم الشخصية الإنسانية فإذا غاب الإنسان عن حسه وعن محسوساته فهو في حضرة الله وإذا استولى الحق على قلب أخلاه من غيره كما قال الحلاج وإذا لازم أحدا أفناه عمن سواه وذلك هو الفناء في الله بلغة أبي يزيد البستامي أو حب الذات للذات كما يقول ابن الفارض وما زلت إياها وإياي لم تزل ولا فرق بل ذاتي لذاتي أحبتي ويستوي في هذا الشعور متصوفة الشرق والغرب من جميع الأديان انتفاء الشعور بالموجودات الباطلة هو الشعور بالله عندهم لأن الشعور بالبطلان هو الذي يحجب الشعور بالحقيقة قالت القديسة تيريزا في الفترة التي تتحد فيها الروح تتجرد الروح من كل شعور وإذا استطاعت أن تشعر فهي لا تشعر بشيء معين فلا حاجه بها الى حيله لحجز العقل عن التفكير لانها تظن ماخوذه في سكينتها حتى لتجهل ما تحب وما تريد او هي بالايجاز في حكم الميته في اشياء هذه الدنيا ولا تعيش الا في الله وكان ايكهارت يسمي الله الذي يشعر به في هذه الحاله باللا شيء الذي لا يسمى ولا يقصد بالشيء نفي الوجود بل يقصد به نفي الأشياء المعينة التي تحمل الأعيان والأسماء قالت كريستيان شليديروب في وصف هذه الحالة هي السعادة بغير شاغل ولا علاقة في انسجام مطلق لا تفكير فيه ولست فيه نفسا فردية فالأنا إذا مشيت مشيت ولا شيء غير مجرد المشي هناك لا رغبة لا حاجة في كل ما هناك وإنما هو شعور واضح بأنك أنت شيء واحد مع كل شيء انا في تلك الحاله ليست الا كل شيء اخر انا النور انا الفلج انا ما اسمع وما ارى انا من اهوى ومن اهوى انا نحن روحان حللنا بدنا وليس جميع المتصوفه من هذا الفريق اي من الفريق الذي يغيب عن الموجودات لينفذ الى حقيقه الوجود ان فريق غيرهم من كبار المتصوفه يرى ان النفي الحسي لا يكفي للوصول الى الله وان الله ظاهر في موجوداته للوصول اليه عمل وعلم بتلك الموجودات في كل شيء له ايه تدل على انه الواحد وهناك طريقه الى الحقيقه الالهيه من داخل النفس وطريقه اليها من داخل العالم ولا تغني واحده منهما عن الاخرى كل الغنى ولكن الفريقين يتفقان في طريقه واحده هي طريقه الحب الالهي الذي يشمل العقل والشعور فكلهم يلتمس في الحب شفاء من الحيره وحلا للنقائض واقترابا من الحقيقه التي تحول دونها نوازع البغضاء ومطامع العيش وانحصار النفس في النفس انحصارا يشد عليها منافذ الوجود المطلق العظيم كانت لقلبي اهواء مفرقه فاستجمعت بذرات كالعين اهوائي والمعول لجميع العبقريات لا في العبقريه الدينيه وحدها على المعنى المعبر عنه ذا على التعبيرات اللفظيه التي فرد على لسان هذا العبقري او ذاك فالشاعر الذي يستهويه صفاء الماء فيقول لنا ان في جوف البحر عرائسته يهوي باللمح وتغري بالوصول اليه يعبر لنا عن حقيقه نحسها وان كذبنا الفاظه وحروفه والموسيقي الذي تستهويه بهجه الربيع يقولها الينا بالالحان واصواته وان كانت الرياحين والنسامات والامواه شيئا غير الاصداء والاصوات والعبقريه الدينيه ظاهره في الاحاد مع ظهور الاديان في الجماعات فلا شك في دلالتها الجوهريه وان كانت عباراتها اللفظيه محلا للخلاف بل للانكار في كثير من الاغراض لاننا لم نعرف في نفس الانسان عبقريه قائمه على العدم خلو من المعاني والقيم فلا يسعنا ان نصرف العبقريه الدينيه من عالم الحقيقه او نصرف دلالتها التي تلح بها على عقولنا وضمائرنا لان بعض اصحابها لاوزفه سلامه البنيه او دقه التعبير او يشذ باعماله واقواله عن عادات الجماعات والالمم تقول العبقريات وليست العبقريه الجنيه وحدها سواء في هذه الخصله وتبقى دلاله العبقريه في النهايه بعد كل تعقيب وتعليل ودلالتها التي تلزم من وجودها انها تعبر عن حقيقه الهيه من وراء المجاز والرمز والكنايه وتعدد الصور والاساليب في التصوير والتعبير